One of the old oh man by. ஜல قَالَ أَنَا أَعْمَلُ تُمُنُّ عَلَى أَمَّا سَلْيَ رِقْوَ مَا قُلْ بِهِ وَسُبْحُ فلا تقوم من القانطين قانطين لَفَمَا خَفُ بُكُم أَيُّ يَوْمٍ مُسْرُورٌ